جانبين وعن الفساد والافساد مبتعدين الى هنا نسالك حسن الختام نسالك حسن الختام ونسالك الميتى الحسن وان توفانا وأن تتوفانا وأن تراضن عنا غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله اجعلنا ممن أحسن الظن فيك في حياتي وعندما ماتي اجعلنا ممن احسن الظن ويحسن الوفيك في حياتي وعندما ماتي يا رب العالمين الهنا الهنا عطفت على قلب أبوينا ونحن صغارا وضعفت علينا نعمك ونحن كبارا وواليت إلينا برك مدرارا وأجلتنا وما عجلتنا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 برحمتك, برحمتك يا أرحم الراحمين وأن تجعلنا يا ربنا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 يا رب اللهم يا حي يا قيوم انزل شفاءك وعافيتك على الشيخ خليفه على الشيخ خليفه اللهم يا الله يا الله يا الله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 رحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين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 اکبر